وقاد تحلب بسوح الدنيا معاقل صيب وقاد تكسح حق سوح الفارس تعقب سبيب وقاد فل بديدوح عنده خصايا تهيب وقاد حق تيتوحش للحمول الصليب ومره المياه بالميوح سين الوادي شطيب ولا من غلا بنت مجروح وجرح كاي الطبي واخذ الليل والنوح على عين صدار غيب من نار الموج ونبوح للناس السري نجيب. الدوال جانا حجنه وحوري جناحتهي العيب يا العقل بارحبره وخفظت قالك مصيب من غلا بنت مريوح تقول قوشار في كتاب لها دار عطاي فو ع الجوف ما يحقيب لها خد بأرقي وحفي في مزل على سكيم راك حرق وحكم وطن ما حدرويب فوق العلاو الصفوح وقال سيل عازي كتبيب بهالارض شرحة شروح وهي قبل كانت تبريب شبك نبت هداير سنوح عزدري لي والوجيب واشطني سيل وطفوح ولا نبت ترضى خصيب لي واخذ واخد الروح في جوف نارا في شوف النار الهب طعنه رمح طعني وما زلت ناجي جاع ويا العدل غا وترتاح ويا العدل ترتاح, ترتاح, عم عم ترتاح آه من جبت الغوير اللي قديم نزح نرتاحني اللي نرتاحني يا اللي معالي نرتاح ويا العالم نرتاح ويا العالم نرتاح عليك سيل نحن علي بختي وبخت المي خلافي شكي ما جيت وسيل نداوي بهالسعة اللي مسمو واللي السعدي ما بهاي تخيل الحبل ومورقي قزم عاجر حملت هلأ السم سيل أولي قتل اللعات سلي ميكم خطرها لا خطط وحود وذيل في الوجه صاحب في القفا مذمو وفي ناس رفقتها متحين علي المدرب كانت من كدي مظيو من هم مثل مسكر ها جيل منهم هم عن العصر مفطو كلامي صحيح وموش قولت قايل شكرت مضان الصالحين الزوم يوسف مع عمران قبلي قايل هذك هو مرادب زي انتا معلوم وبقى الساسي من طريصة صيلي جوادي ينقروا ساعة وجوب اللوم فيصل ولد بوغاليا بدلا يلقان خزاسك الضبع باتل volt ebb is o metakült tekkem Jowais ítem k Metal az igaz, túl vdött, bunker vshát xd تعط النظر يمطرب تموم علي ما الرحل علي مرحلا لهم نومه يا ما النوم ما ليه النوم ما ليه ل على لاَّله ل على لا اللي علي كله ما ينظر سيلين كي جل الحو وهم راح راحة الخلة وراها مشاكل غيرا دايرا ريسه وحوشا خليشان وجميعه دمار ظرفا كتا غيب الظناه اليو ومن بات في غربة تقل دموم ولي ما فهم قصدي علي لو ما يدمن العرب تنزل من بو ما رويها عطيبو فكرها معدو والاخر اخلافا نزلت مقيو ما كي ما في العلالي دو ياه ياه ولكن من تغربا. نقصتوا ولهم راسج درم عاك نسنوهم ما لعل إلاهم ما لعل إلاهم ما لعل إلاهم ما لعل إلاهم ما أنظاري مطرن بدمهم على إمر حل على على إمر حل مرحل داهم والموحو عيابها الميدات شتول والقنام خرو. هدى قدى مع عيني والدهر عيابها في من بعد فقدى بها ميسو. الروجة بلا مرجع ومنشي يابها الليلة ها تاخذ بكا وجهو. عيش جاية رحا تهاجي على غيابها بكاكة وحال كانو نهار الشو. فلاها وخوها عمو جيابها يا عاستي فيهم تقولي اليوم. ايه ايه ايه فوق الرحا يفلده. تو ينزعع جنبلين والهدب مبروم وما لعنه الا هم ما لعنه هم وما لعنه الا هم وما لعنه هم وما لعنه هم علي ما الرحل على علي ما الرحل ما لعنه الا هم لعليه الله مرم يدار مغاوير فراسين ساعد شكر من ساعد الياج ومن شط اليا خض هذوم هلها مشاهير وفكاكت عقادي وحل يا خاول وسيري جو فوق صمة عل يا خاول وسيري جو فوق صمة عل ما يركبو غير قنتير سوف حرب الله حفل ما يكسبوا غير فضير الشو ما علي قول هل هذيك هشل موخير تقينين جنس الحل ليار سوق الذكير من قبل هم معقول لهم بالناية البيت الكبير في كل وادي وجل ونها هالشيخ كيف لامير ومعيد ترسم عدل ونقال لا ما تصير هذه وهذيك خل سديد راي اللي يتفكير جالنا سوا يحمل والله العال القدير بالخير عامر محل وعام عرب بنتهم يا صغير قليل وين تلقى مثل قذار ترحى على قمير حلق غير تسمع علل توصيه على الجار بالخير والجواد دي مهلل والاجواد دي مهلل <تصفيق> رجوة ديمهل لا اسمع عنك في اللي عقبهم حررتها بيا دارقوه ليليا على الغيابي اللي في كان وجبري وطنابي <تصفيق> الله نبي قليليا Júli ei oleул, miért jest gólin, miért... A mi work autant, hogy nós és غير مفكر وانت رب هلي نلطيصك اي يا بختي ع الطيب شو طيبه دو يمشي مع جر عج جر طريقكم مره يا يا طريقكم مره يا طريقكم مره يا طريقكم Marraja, Riike Marraja. طريك عمر الريا طريك عمر الريا كم تخطي مهد وكم كم بكى وكم تبسي حينا. حتى ونبكى ما هو لهم في شي من ضرب الضيم السبع عنداهر وينهم فنونتي حدا يم ديما وكل يوم في فهركنجين تمر ريت قد يقول لي اسمي حسيمه فيهم رجال وكان حتى ضغ يا ها ونطي وقلتي قول لا يا نادي ما بين الناس كم دفنوا بال الريا ريكه مره الريا طريق you know habia zalghal <laughs> <laughs> ali walu